السلام عليكم السلام حبيبي حياتي بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى حياتي كلها لله حياتي كلها لله, حياتي كلها لله فلا مولانا لله حياتي كلها لله فلا مولانا لله أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى قد غشى فوأسفا على القلب لأن الزيف قد غشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولا لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولا لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى جادت لي الدنيا جادت لي الدنيا واسقطني المناريا ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله ستبقى بينك فيا